وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تقل الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آملت تقل الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كياب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة في ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الليلة بإذن الله تعالى نستكمل الكلام عن بحثنا والبيان الأثيث في قواعد علم الحديث بكل بنتكلم عن قواعد علم الحديث كما تعلمون أن هذا البحث من الأهمية بمكان هو جملة من القواعد جملة من القواعد التي جمعناها هذه الكلام عن ما يتعلق بعلم الحديث كمصطلح وما يتعلق به من احكام هذا هو الرابط البحث اليوم مع الأوضح الليلة بإذن تبارك وتعالى قبل الأنصع أيضا نذكر إخواننا خواتينا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنة من آكد السنن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما قاعدة القاعدة الليلة هي القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة صفحة 31 القاعدة الرابعة نص القاعدة يقول الخبر حج بذاته وإن لم يعمل به أحد الخبر المنصود به ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صحن وقد صح سند وقد صح سند نحن نعلم أن من العلماء من فصل وفرق بين مصطلح الخبر والحديث والأثر وهذه كما ذكرنا تقسيمات استلاحية تقسيمات لا مشاحة فيها سواء الخبر كان يعمى نقل عن سلم وعن غيره ويقال فيما نقى سلم هو الحديث وفي غيره هو الخبر أو الأثر فهذه أمور استلاحية ولكن كما ذكرنا أن الذي يذكر مصطلح ما عليه أن يبين ما يريده منه لا ما يريده منه حتى لا يشوش على من يسمع في ذلك فقولنا الخبر حج بذاته ونقصد الخبر هو المرض به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نقول الخبر حجة بذاته ومثل هذا مما لا شك فيه لا يقال مثلا فيما صح عن الصحابة أو التابعين لأن لأن الذي يكون حجة بذاته أمران اثنان لا ثالث لهما نركز في في هذا الكلام مهم لما نقول الخبر حج بذاته لا يأتي يقول فيقول الخبر لا يصح أن يقال أن هذا لا, لا, لا, لا يصح أن يقال الخبر لأن كلمة الخبر طعم ما صح عن التابعي أو ما صح عن صحبي نقول هذا كلامه الصحيح لأن السياق يوضح المراد من القاعدة السياق يقول الخبر حج بذاته ولن تجد شيئا حجة بذاته إلا القرآن والسنة. إحنا عندنا ال ال في أدلة الأقصي الأحكام. عندنا القرآن، سنة، إجماع، قياس، قول الصاحب، صلاحة، مرسلة، واضح وغيره من من هناك أدلة متفق عليها، هناك أدلة مختلف فيها. ولكن أقول الأدلة التي يصح أن يقال أن حجتها حجة ذاتية هي الكتاب والسنة. لما يعني إحنا عندنا الأدلة من حيث الحجية تنقسم إلى نوعين. الأدلة من حيث الحجية تنقسم إلى نوعين. أدلة حجتها ذاتية وأذلة حجتها مكتسبة معنى أذلة حجتها ذاتية بمعنى معناها أن ذات الدليل يكون حجة ولا نحتاج إلى أن نقول ما يعرض مثل هذا الدليل هو بالذات حجة قال تعالى وما تأكمر رسول فخذوه أمرنا أن نأخذ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ننظر مثلا في ما يعذبهم بل هو بذاته حجة وبالطبع القرآن أيضا حجة لقول تعالى لتنذر به ومن بلغ فكل من بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة على خلاف عقدي في فهم الحجة وبلغ الحجة وهذا ليس مقام لذلك لأننا عندنا فرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة وما غير ذلك فيه وهذه مسألة يعني مهمة ولكن بتطرح في مسائل الاعتقاد الحاصب أن نقول أن أذلة الشرع والأذلة التي نص عليها الأصليون منها ما هي أذلة ذاتية تكون حجة بذاتها كالكتاب والسنة و هناك تسمى وهناك أدلة حجيتها مكتسبة حجيات حجيتها مكتسبة ومَعنى حجيتها مكتسبة أي أن حجة هذه أدلة ليست في ذاتها وإنما اكتسبتها من استنادها إلى أدلة أخرى من الكتاب بالسنة مش فضلك الكلام صح؟ نقول مرة أخرى الأذلة من حيث حجياتها, من حيث حجياتها. هناك أذلة حجياتها, حجياتها ذاتية هي في ذاتها حجة لا تحتاج إلى معضد ولا سند يسندها كالكتاب والسنة الكرآن والسنة وهناك ما هو الحجيات مكتسبة قالوا ومن ذلك الإجماع والقياس قال الصاحب شرمان قبلنا فمثلا الإجماع ما من إجماع ما من إجماع عند العلماء إلا هو يستند إلى دليل دليل من كتاب أو من سنة علمه من علمه وجهله من جهله كما ذكر خلاص الإسلام وغيره أنه ما من إجماع تواصل نقله عبر القرون قد يخف دليل هذا الإجماع قد يخف دليل هذا الإجماع ويبقى الإجماع والإجماع حجة وما يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ولهم ما تود كذلك القياس القياس أنتم تعلمون يعني أزيدكم من من البيت شاعرنا أن القياس أصالة حجة مظنّية يعني أغلب الأقيسة حجتها ظنية هناك بعض الأقيسة حجتها قطعية ولكن الأغلب في الأقيسة أن حجتها حجة ظنية وهي حجة مكتسبة لما لأنه ما من قياس إلا وله أركان وشروط من شروطه أن هذا القياس لا بد أن يستند على دليل وهذا الدليل له علة ثم نستطرد, نستطرد العلة في مسألة أخرى ليس عليها دليل كما تعلمون أننا في تعرف القياس الحق الفرع بالأصل بجامع الاشتراك في العلة المسألة ظلمت أو لسه كل هذا ليس يعني موضوعنا اليوم أو الليلة لا يعني إيه ذكرنا لأن القاعدة قاعدة تقول القاعدة رابعا الخبر حج بذاته فلا يأتي في أحد فيستشف فيقول كلمة الخبر تعوم ما نقل كل ما نقل عن سلم أو صاحب أو, أو التابعي نقول لا تأملت تدرك المقصود بقولنا الخبر حج بذاته هو الخبر أي الخبر النبوي فقط لأن هذا هو الذي يكون حجة بذاته ومسوى حجته مكتسبة. حجته مكتسبة. نعود إلى عنوان القاعدة. يقول الخبر حجة بذاته. مع معنى حجة بذاته أي يلزم من بلغه الخبر أن يعمل به. ينزم من بلغه الخبر وصح عنده سنده أي يعمل به. وقد قامت عليه حجة. ثم قلنا وإن لم يعمل به أحد والمعنى ذلك أنه لا يشترط لقبول الأثر أن يعمل به فلان أو غيره بل طالما قد صح السند بنقل العدل عن العدل ثقة ضابط من غير شز ولا عل فقد صار حجة وجب المصير إليها صار حجة واجب المصير. هذا هو المعنى الإجمالي للقاعدة الباب المعنى التفصيل القاعدة بنقول أنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب النصير إليه وجب العمل به هناك من العلماء من يقول هناك من العلماء من يقول لابد من من العلماء من يقول أنه لا يكفي فقط صحة السند حتى, حتى يعضد حتى يعوض ذلك الناجد من عمل به من السلف وهذا قول له وجه من العلماء من يقول الخبر عن سلم وإن صح سنده فهذا لا يكفي فقط للعمل به بل لابد أن يعدد صحة السند العمل بهذا الحديث قالوا لأن العلماء إذا تواطئوا على عدم العمل به هذا يكون كالقالين على أنه منسوخ أو هناك ما هو أقوى منه في الدلالة نقول الثاني الذي يرى خلاف قاعدة الباب يقول أنه لا فقط صحة السند إنما قد يصح السند ولكن إذا تواطع العلماء على ترك العمل بهذا الحديث الذي صح سنده فيكون تواطؤهم هذا قرينة أو قل كالقرينة على أنه منسوخ أو أن هناك ما هو أقوى منه في الدلالة ولكن الصحيح ذلك. أنه إذا صح سند الحديث صار حج وجب المصير إليه أدلة ذلك قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما أتاكم الرسول فخذوه وما هذا من ألفاظ العموم وما أتاكم الرسول فخذوه فهذا أمر من الله عز وجل أن أخذ جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة ما من ساغ العموم وأيضا في الأدية العامة يقول لنا عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين وقال بلغوا عني ولو آية وقال لنا السلام يوشك أحدكم أن, يكون أن يجلس على أريكته يقول ما صح من القرآن أخذناه وما ومن السنة رضبناه فقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحاصل أن من النظر أيضا يؤيد قاعدة الباب ومن النظر ما يؤيد قاعدة الباب وذلك أننا نقول أن الأثر الخبر إذا صح عن سلم فهذا كما ذكرنا حجة بذاته لا توقف ولا توقف حجيته على ان عمل به فلان او رده فلان بل اننا باستقراء الادله واستقراء المسائل الفقهيه ستجد انه ما من امر الا وعمل به احد ولكن قد يقف هذا على البعض بمعنى ايه نعطي مثال كما ذكرنا احنا ذكرنا مثال في الاجماع كم من اجماعات مسائل انت لا تجد لها دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتفصيل ذلك تفصيل ذلك أن هذا الإجماع لابد بلا شك أنه قد قام على حديث على دليل ولكن قد يخفى الدليل ويبقى الإجماع متواصلا عبر القرون وكذلك هنا أنه قد يقال في حديث ما لم يعمل به أحد ولكن هذا من المسائل التي فيها نظر فهل هذا القائل الذي قال عن حديث ما لم يعمل به أحد هل وسع علمه عمل العباد جميعا وسع علمه عمل العلماء جميعا يعني نعطيكم مثال مثلا قد يقول الشافعي مثلا في مسألة ما لا أعلم فيها خلافا لا أعلم فيها خلافا و ويقول الخلاف سبس مسألة في موضع آخر هو لم يعلمه إذن لك نفرق مهم جدا تفق بين كلمات أجمع العلماء على كذا وبين قولهم لا نعلم فيه خلافا البعض قد يخلط بين العبارتين نقل الإجماع يختلف عن قولهم لا أعلم خلافا في كذا فعدم العلم بالخلاف ليس نقلا للإجماع المهم أخذ أمثلة على ذلك على أحاديث قال عنها بعض العلماء أنه لمعن بأحد وجدنا من عمل بها ذكر التلمذي في كتاب العلم قال جميع ما في هذا الكتاب التلمذي رحمه الله يتحدث عن كتابه كتاب السنن السنن التلمذي قال عنه في كتابه العلم جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به قال وقد أخذ به بعض أهل العلم قال خلا حديثين, حديثين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر سأملوا إذن التلمذي بيروي هذا الحديث وأسناده قد صح عند التلمذي بيروي هذا الحديث في سنن ومضاعفه بل هو اسناده صحيح عنده ولكن يقول أن العلماء لم يعملوا بهذا الحديث بيقول أن جميع ما في هذه السنة سنة المذي عمل بها العلماء خلا حديثين ذكر الأول وحديث الجميع في الحضر حديث, حديث المشهور قال والآخر حديث أنه قال إذا شرب الخمر فجردوه ثم قال فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال هذا الحديث لم يعمل به العلماء قال الخلفاء وهي مسألة قتل لشارب الخمر إذا عاد في المرة الرابعة اذا هذا مثال لحديثين ذكر التلميذي رحمه الله أن, هذه أن هذين الحديثين لم يعمل بهما العلماء فلا يكون حج نقول ربا على ذلك قد صح من العلماء من عمل بهذين الحديثين ولو كانوا قلة فالعبرة ليست بالعدد والحجة تقوم بالواحد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقول أما حديث قتل شرب الخمر بعد الرابعة أو في رواية القامسة فقد قال به نفر ليس من بأهل العلم منه ابن الذي ذكر أن هذا القتل. ليس حدا ولكنه من باب التعزير وأنتم تعلمون أنه لا يقف على علم حضراتكم أننا أن هناك فرق بين التعزير وبين الحد الحد لا يسقط بحال أما التعزير فبحسب المصلحة وهذا توجيه من قائمة حديث القتل قتل شر الخمر أنه يرجع أنه يراه تعزيرا يعود إلى المصلحة العامة إذا رأى ولي الأمر أن الأمر قد انتشر بين الناس فله أن يقتل شارب الخمر بعد الرابعه أو فاذا فإذا المقام بيقول بالحديث ويوجه هذا القتل أنه من باب التعزير وهذا التوجيه جدا جداً لأنه قد يقول قائل أطبق الخلفاء الأربعة أعلم الناس بالسنة أنه لم يرد عنهم مثلا قتل شارب الخمر. فالمقام بيقول أن هذا ليس رد للحديث ولكن الأمر يعود للمصلحة فلعلهم يرون أن الأمر ما انتشر كانتشاره في عصور أخرى الحاصل أن ابن القيم قال بالحديث وقال أن القتل هذا ليس حدا إلا كان حدا لفعله ولات الأمور في كل عصر إنما رأى أنه من باب التعذير قد يفعل للمصلحة كذلك ممن قال ذلك السيوطي. كما نقل عنه السندي في حاشية سنن النسائي قال السندي قال وللحافظ السيوتي بحث فيه ذكره في حاشية التلميذي وقال بأن الحق بقاء بمعنى أن السيوتي كذلك خلفة ابن القيم يقول أنه يعمل بالحديث ويرى من باب التعزير قال ابن القيم في كتاب غافلة اللهفان قال ومن الأحكام ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا قال كمقادير التعذيرات وأجناسها وصفاتها قال فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة قال فشرع التعذير بالقتل لموت من القمر في المرة الرابعة واضح كده وهم يقولون بباقات شرب الخمر بعد الرابعة والخامسة نظر الحنفية والمالكية إذا هؤلاء هذا قول في المذاهب كيف يقال أن هذا الحديث لم يعمل بأحد مسألة قات شرب الخمر إحنا لنا نتحدث عن مسألة فقهية بقدر ما نطبق المسائل الحديثية على الحديث ذلك بنقول ذهب كثير من العلماء إلى قاتل شرب الخمر وهذا يرونه من باب التعذير وهذا حكار من تيميه قول لأحمد الشافع وهو أفراج في ذلك أن مسألة قاتل شرب الخمر ليس حدا وفي نفس الوقت لا يقال أنه لم يعنبي أحد وهذا هو قول وسط لا يقال أنه حد ولا يقال أنه لا يعمل به بل يقال بحسب المصلحة فهذا بالتعذير إذا رأى وليد أن الأمر قد استشرح في الناس وانتشر فراه فله أن يفعل ذلك من باب الزجري لهم أما الحديث الثاني الذي ذكر التلمذي أنه لم يقل به حديث الجمع في الحضر حديث معباس وهذا في الصحيح عند مسلم وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة قال من غير خوف ولا مطر غير قوف ولا, ولا مطر نقول أولا روى الحديث نفسه قد عمل به والقاعدة تقول الراوي أعلم بما روى ابن نفسه حبر الأمة روي الحديث عمل به فلما سئل قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمة وكذلك أخذ جملة من التابعين ومن العلماء بهذا الحديث على ظاهري فجوزوا الجمع في الحضر ولكن لو اتخذ عادة ولكن من باب رفع الحرج يعني وهذا فهم نعباس نعباس طبقه فعلا وفتي فعله وأفتره ولكن ما أطلق الأمر هكذا قال أراد ألا يحجي أمته والمعنى أن الأمر إذا داقت تسعى ما جعل عليكم في الدين من حرج فمن كان في الحضر ولا, ولا, ولا ما يكون غير مسافر فتحرج عليه لأمر ما أن يصل الصلاة على وقتها وهذا هو الأصل فله أن يجمع وهذا كما ذكرنا قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب القفال والخطاب حكاء عن جملة العلماء هنا فائدة هل يقال بأن هذا الجمع جمع صوري عندنا الجمع الحقيقي والجمع الصوري الجمع الصوري معناها أن يؤخر الظهر إلى قبيل أذن العصر فيصلي ظهرا ثم يصل العصر ويؤخر المغرب إلى قيام صلاة العشاء فصلى المغرب وبعده العشاء مباشرة. من قال بأن هذا الجمع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قال أنه جمع صوري يستدل برواية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء وهذه زيادة مدرجة. ما معنى الإدراج؟ الإدراج أن يأتي أحد الرواة بدءا من الصحابة فيما دونهم أن يأتي أحد الرواة سواء من طبقة الصحابة من التبعين أو من غيرهم فيزيد زيادة ليست من نص الحديث ليست من أصل الحديث إما توضيحا إما شرحا إما تفسيرا. واضح كده حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلف في في وتر في وتر في وتر من رمضان. قالت يتحلف ها قالت يتعبد. معنى ال المدرجة الإدراج هو أن يأتي أحد الرواد سواء كان طبقه الصحابة من التابعين أو من غيرهم. فيزيد لفظة ليست من أصل الحديث إدراج يكون في أول الحديث فقول أبي هريرة أصدق الوضوء أزدق الوضوء ويل الأعقاب من النار هذا أصدق الوضوء هذا إدراج من أبي هريرة يكون في أول الحديث وقد يكون إدراج في وسط الحديث كتفسير عائشة رضي الله عنه لمعنى التحنث والتعبد فالإدراج فال... آه. يتحنث في يتعبد في الليالي ذوات العدد جزاكم الله خيرا ف... لب... الذي ورد وراء ابن عباس عنه عن... عن سلم أنه جمع في الحضر جمع في الحضر صفر و... مرض ولا مطر فزيادة أخر وعجل التي ذكرناها هذه مدراجة ليست من فعل من السلام ليست من قول ابن عباس إنما زادها أحد الروات وهو أبو الشعفاء زادها من فهمه هو بمعنى أن هذا أحد الروات فهم أن هذا جمع صوري ومما يؤيد أن هذا الجمع جمع حقيقي وليس جمع, وليس جمع صوريا أولا قول ابن عباس لمسول قال أراد أن لا يحج أمته فلو كان هذا الجمع جمع صوري لما كان هذا الجمع رفع للحرج بمعنى هو متى يكون هذا الجمع رفع للحرج والمشقة إذا كان جمع على حقيقته أما إذا كان جمع صوري فهذا غاية ما فيه الصلاف يغطيه لكن يؤخر ويعجل فليس هذا فيه رفع الحرج إنما يتحقق رفع الحرج إذا كان الجمع على حقيقته وليس جمعا صوريا واضح كده ما زلنا مع قاعدة الباب والتي تقول أن الخبر حج بذاته يجب المصير إليه والعمل به وإلا ما يعمل به ذكرنا مثالا لذلك لما نص عليه التلمذي وأجدنا على ذلك مثال آخر أيضا ذكره الشافعي في الأم قال قال الشافعي ولا يجوز في قول النبي صلى الله عليه وسلم أي يرد لقول أحد غيره ثم قال بعدها بالسطور قال كان عمر رضي الله عنه يقضي بين المهاجين والأنصار كان عمر يقضي بين المهاجين والأنصار قال أن الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا هذا؟ قضى عمر وله سنة متبعة كان يقضي بذلك أن المرأة لا ترث من دية زوجها شيئا حتى أخبره أو كتب إليه الضحاك ابن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أي والدث امرأة أشيم الضبابي من ديت زوجها إذن هو عمر اجتات مسألة فلما جاءه الخبر صار إليه صار إليه ولم ينظر عمر هل فعله أو وكر؟ هل قال به ابن عباس أبن عمر إنما ثبت الدليل عنده فصار إليه وكذلك ذكر الشفعين مثال آخر أن عمر كان يقضي في الإبهام خمس عشرة آآ آآ أي بعيرا والوسطى والمسبحة عشرا عشرا وفي التي تالي خنصر تسعا وفي الخنصر ستة ستا من الإبل يعني سيدنا عمر لم يجد في ذلك فنظر باجتهاده فرأى, فرأى أن الأصابع تختلف من حيث النفع الإبهام ليس كالوسطى ليس كالمسبحة ليس كالخنصر فيرى أن الأصابع تختلف في أهميتها وفي فائدتها فبناء على اجتهاده كان يقضي في كل إصبع بعدد يختلف عن الآخر من الجمال كبية فلما جاءه كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن في كل إصبع عشر من الإبل هنا ترك عمر قضائه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن هنا عندنا قاعدة مهمة لا قياس مع النص ومن علامات القياس الفاسد أن يصدم نصا هنا عمر رضي الله عنه كان يقول من ناحية النظر أن الأصابع تختلف في فائدتها فكان ينوع في ديات الأصابع في كل إصبع يختلف في يديته عن الإصبع الآخر حتى جاءه الحديث أنه في كل إصبع عشرة فماذا فعل عمر ترك قضاءه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعي إذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهنه أن لا يثبت عمن بعده يعني لا يوضع في هذا الأثر أنه لم يثبت أن فعله أو فعله وعمل أعمل بالحديث الناس ما دام قد ثبت السند قال لا يهنه أي لا يضعفه لا يضعفه أن لا يثبت عمن بعده ولا من خالفه من بعده قال إن كان معهم التويل لأن الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا رحمه الله قد بينا لك قبل هذا ما نرى أنا وأنتم نثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعمل به بعده أو من بعده استغناء بالخبر عن من سواه استغناء بالخبر عن من سواه قال ابن قيم أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقفوا عن العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها قال وقد عاب الشافعي على من قال وقد عاب الشافعي على من قال لا أعمل بالحديث حتى أعرف من قال به يقول عاب الشافعي على من قال لا أعمل بالحديث حتى أعرف من قال به قال النووي رحمه الله قد, قد قال مالك ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها يقصد إيه ستة من شوال قال وإذا ثبتت قال النوي ربا على ذلك وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها قال الشيخ الإسلام التيمي أيضا قال ولا يكون قط نص يجب اتباعه، يجب اتباعه، وليس في قائل به، بل قد يخف القائل به على كثير من الناس. تأملوا في هذا كلام مهم جدا. قال لا يكون قط نص يجب اتباعه، وليس في الأمة قائل به، بل قد يخف القائل به على كثير من الناس. قالوا أما أن يرد النص بمجرد العمل؟ تأملوا. قال أما أن يرد النص؟ بمجال العمل يعني يرد أنه لم يعمل لم يعمل به أحد قال فهذا باطل عند جماهير أهل العلم قال أيضاً قول التلمذي عن حديثي الجمع في الحضر وقتل شارب القمر لم يعمل بهما أحد قال ومع هذا فكل الحديثين قد عمل بهم قد عمل به طائف ثالثاً برد على قول التلميذي أنه لم يعمل به أحد قال فكل الحديثين عمل به طائفة إن شاء الله المرة القادمة مع القاعدة القامسة إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى وإن شاء الله نذكر من خالف في ذلك وأمثل على هذه القاعدة وفوائد هذا الله أعلم ورد العلم إليه أسلام صلى الله عليه وسلم إن شاء الله غدا مع درس تفسير سورة النساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته